بسم الله الرحمن الرحيم قطب الدين ده اعطيني سمع فاذرتكم نارا تنظر جاءكم النذير نذير من نومكم لم يبق من قرب الحبيب ثبات يا معرضين عن الكريم تعرضوا لربكم في دفكم دفحات غل الغرور فكل شيء هالك لا شك الا الله والطاعات شعتاء موحشة شعتاء مظلمة دهما أمحرقة دواحة البشري اللهم اجعلنا من اوتضائك من النار اللهم ااتذ رقابنا ورقاب والدينا من النار يا الله اللهم كيف, لو كيف لو أبصرتهم وهم على وجوبهم في النار يصحبون, في النار يصحبون. يا الله إنها دار الظل والحوان، دار الظل والحوان. دار العذاب والفضلان، العذاب إنها دار السقاء والندامة والبكاء، تجري دموعهم في نار سجن مبحاراً وأنهاراً، وأنهاراً. يفعهم البكاء، وهم يصرخون عليها. الصالحه تريد ان يحافظ على الصلوات تريد ان نشهد الجمعه والجماع ما صالحا غير الذي كل لا عمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر من تذكر وجاءكم جبال من منا وقهوت وتهاوي إنها من قيح وصدي حياة كأمثال أعماق البحت وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الجنين بأمه متعبق صوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله فالمقيم على الذنوب دهور وليعلم الجميع أن الله يمثل ولا يهمل وأنه إذا أخذ العصاف أخذهم أخذ عزيز مبتدر خذوه مولوه ثم الجحيم ظلوه لقد نبتت من الجلود يا مالك لقد تقطعت من الكبود يا مالك الموت خير من الوجود قال إنكم ما كثورون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارنون فما أقول لربي في سؤالي وما يقول مقالي اللهم جن من النار اللهم جن من النار مؤسسة رأي خطاب بالتعاون مع تسجيلات خطاب الإسلامية تقدم قبل الندم للشيخ خالد الراشد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين مبشرين لمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا وأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه بأن له جنة عرضها السماوات والأراضي ومنذرين بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى عباد الله ساءت أحوال كثير من الناس وقل أدبهم مع رب الناس فكثرت المعاصي والمنكرات وعزفت القينات وأكلت الأموال الربويات وكثر المستهزئين بالدين وأهله والمستهزئات وهجرت المساجد واستهين بالصلوات وما ذاك إلا لأنهم غفلوا عن عذاب الجبار جل جلاله وما ذاك إلا لأنهم غفلوا عن عذاب الجبار جل جلاله كان لا بد من تذكير أنفسنا وتذكير هؤلاء بطرة من أخبار النار وأهلها علها تخشع القلوب ويرتدع العاق ويتوب ويقطع الناس عن المعاصي والذنوب عباد الله النار موعد المجرمين المكذبين والمعاندين والمستهزئين كما قال الله وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إذا كبوا فيها على وجوههم، أغلقت أبوابها، أغلقت أبوابها وأفسد، فلا سبيل للحرب أو الخروج. قال الله: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يحاولون الخروج. فتتصد لهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما سيشاهدها الجميع وسيؤتى بها على مرعا ومسمع من الخلائق أجمعين في ذلك اليوم الذي سيجمع الله فيه الأولين والآخرين ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود سيشهد الناس قدوم جهنم وسيرونها عيانا وسيسمعون تغيضها والزفير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 على أهل المحشر عباد الله لأتت على برهم وطاجرهم فلا إله إلا الله كيف سيكون حالي وحالك إذا اشتد الفرق وسال العرق كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا ذكا وجاء ربك والملك صفا طفا وجاء يومئذ بجهنم ياوما إذا يتذكر الإنسان وأن له الذكرى إيه والله لن ينفع الندم ولن تنفع الذكرى سيندم العصاة سيندم العصاة على ما سلف من المعاصي والذنوب بل وسيندم أهل الطاعات ويتمنون أن لو زادوا في الأعمال الصالحة والقربات. سيؤتى بجهنم وسيندم كل جبار عنيب فإذا جاءت فإذا جاءت بأمر الله تبارك وتعالى جاءت بالهول الأكبر والفزع الأعظم فيخرج من نفسها وهج شديد ويسمع من جوفها دوي سلاسل وحديد ويسمع الخلائق الشهيق ويرون الحريق فإذا نظرت في أهل المعاصي تارت وفارت وتفلتت من الملائكة الذين يسحبونها تنادي وتقول غاضبة لغضب ربها لأن تقمن اليوم لأن تقمن اليوم ممن خلقته وعبدت سواك لأن تقمن اليوم ممن أكل رزك وعصاش لأن تقمن اليوم ممن أسبغت عليه النعم ونسات فتزر زفرة فتصيح الخلائق بأعلى صوتها يا الله تزفر دفرة فتصيح الخلائق بأعلى صوتها يا الله ثم تزفر دفرة ثانية فتجت الأمم على ركبها ثم تزفر ثالثة فتتساقط الخلاائق على أجوهها ثم تتابع المشاهد والأهوال في ذلك المنظر وفي ذلك اليوم العظيم فيفر الناس إلى آدم وإلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكلهم ينادي نفسي نفسي لا أسألك غيرها نفسي نفسي لا أسألك غيرها ثم يأذن الجبار ثم يأذن الجبار بفصل القضاء بعد شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم فينادي الجبار جل جلاله لقد اشتد غضبي لقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي ولسان خال العصاة معتذاري وما أقول لربي في سؤالي وما يقول مقالي فينادي الجبار يا آدم يا آدم على مسمع من الخلق أجمعين يا آدم أخرج بعث النار فيقول يا ربي لبيت وسعديك وما بعث النار قال من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة, وتسعة وتسعون إلى النار حينها في تلك اللحظات تدخل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور عندها والله تعظم الخطوب وتظهر القبائح والعيوب ويندم أسل المعاصي والذنوب عباد الله مهما قلنا ومهما وصفنا فلن يبلغ العقل معرفة اتساعها إنها محرقة هائلة دركات بعضها فوق بعض تلقى النجوم والشموس كما تلقى الأحجار الصغيرة في البئر العظيمة وتتضخم أجساد أهلها حتى إنه ليكون ظلت أحدهم كجبل أحد وما بين من كبيه مسيرة ثلاثة أيام وسمك جلده مسيرة ثلاثة أيام فيكون جثمان الواحد من أهل النار كأعظم جبل من جبال الدنيا عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم درس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام وعند البخاري قال صلى الله عليه وسلم ما بين من كبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع وعند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم إن مجلس الكافر من جهنم كما بين مكة والمدينة ومع أنه يلقى فيها من كل ألف 999 على ذلك الوصف والطخامة فإنهم لا يملؤونها يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول, وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فحرها شديد وقعرها بعيد يفوي الحجر فيها سبعين عاما لا يبلغ قعرها فيها جبال من نار وكهوف وتهاويل فيها أنهار من قيح وصديد فيها حيات كأمثال أعناق البخ وعقارب كأمثال البغال يسري سمها في أجهام أهل النار يعمل عمل النار أو أشد من ذلك النار فيا قيبة من هذا حاله؟ ويا خيبة من هذا مآله اسمع وقل يا الله اسمع وقل يا الله أن أبي فريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه قال لو كان في هذا المسجد مئة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفت فأصابهم نفته لاحفرق المسجد ومن فيه إنها دار الكزي والبوار, والبوار خلقها الله لعطاة الجن والإنس وبهما تنفل قال الشفاق وتمت كلمة ربك لأمن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين أمرنا بالتعوذ منها صباح مساء وفي أجبار الصلوات فإنها بئس المكوى وبئس القرار ليس لأهلها فيها إلا التوبيء والتقريع والسل والهوان قال الله وللذين كفروا بربهم عذاب جفن ثم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج فألهم خزنتها فألم يأتكم فذير قالوا بلى قالوا بلا غش أن نصير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلى الله ضللا كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل كنا في أصحاب السعيق فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيق واهن على أحوال قوم أعرض عن بابكم كم فاتهم خيرات ومن احتمى بغير حماكم حلت به الآفات والفلكات يا نائمين تيقظوا من نومكم يا نائمين سيقظوا من نومكم لم يبق من قرب الحبيب ثبات يا معرضين عن الكريم تعرضوا فلربكم في ذهنكم نفحات خلوا الغرور فكل شيء في لا شك إلا الله والطاعات أما طغى واثرى حياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف نقام ربه ولا هن نفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى اسمع يا صاحب القلب واسمع يا صاحب الضمير الحي اسمع يا راك الله فإذا قضى الله بين العباد وحكم على عبد من عباده بالنار بعد أن قرره بذنوبه وآثامه ثم ناد الجبار يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أليقوه فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مع الكدوم كدوم فظلوه خذوه فظلوه صلوا ثم في سلسلة ذرع ذرع سبعون ذراع ذرع سبعون ذراع ذرع سبعون ذراع خذوه فعتلوه إلى سواء الجحيم يصدف فوق رأسه من عذاب حميم على المبتدر، فيبتدره سبعون ألفا منهم أي من الزبانيه، فيسقونه سحبا ودفعا إلى وسط الجحيم، فيأتيه ملك من بلائكته، فيضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه، ثم يصب الحميم على رأسه، فينزل في بدءه. فيست ما في بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبين ثم يقال له على وجه التفكم والتوبي <تصفيق> فإن كانت العزيز الكريم قال ابن عباس أي لست بعزيز ولا كريم هناك في قعر جهنم ليس لهم من طعام إلا الضريع الذي لا يثمن ولا يغني من جوع. ليس لهم إلا القيس والصديد وليس لهم شراب إلا من حميل عند أحمد عن أبي أمامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى من مماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه قال يقرب إليه فيتكرهه فإذا أذني منه شوى وجهه ووقعت فرعة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبرا أما قال الله واصفا ماءهم وسقوا ماءا حميما فقطع أمعاءهم أما أخبر الله عن صياحهم والصغاة فيهم وَإِن لا يشرب برضاه بل قهرا وخسرا وتضربه الملائكة بمطارق من حديد وليس الحال ينتهي عند القيح والصديق والشراب والطعام الذي لا يستساق بل من وراء ذلك العذاب عذاب وعذاب صنوف وأنواع كما قال الله ومن ورائه عذاب غليظ أي وله من بعد ذاته الحال عذاب آخر غليظ صعب أشد وأغلظ من الذي قبله وأثر وأمر صنوف من الطعام وصنوف من الشراب وصنوف من العذاب أما سمعت عن شجرة السقم؟ أما سمعت عن شجرة السقم؟ والله قد سمعنا وجاءنا من خبرها فأين أثر ذلك في قلوبنا؟ Ah, they وَاسْمَعْ كَلَامَ رَبِّكَ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاكَ كِتَنَةً لِضَالِمِينَ إِنَّا شَجَرَةٌ تَبْخُرُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ فَالْعُقَابَ كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فإنهم لا آكلون منها، فإنهم لا آكلون منها، فإنهم لا آكلون منها، فما لعون منها البقر. ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم قال صلى الله عليه وسلم عن هذه شجرة لو أن قطرة من الزقوم قطرة في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم مع فكيف بمن تكون طعامه فإذا أكلوا منها وقطعت أمعاءهم من نتنها ورائحتها وشدة حرارتها أرادوا الماء أرادوا الماء لإطفاء ذلك النار الذي اشتعل في بطونهم وأمعائهم فلا يجدون إلا شرابا من حميم يزيد من النار نارا فيشربون من كما تشرب الناقة في التي تشرب ولا ترتوي من شدة عطشها ومرضها فوصف الله ذلك ثم إنكم أيها الضالون إن المكذبون لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ لَكِذَّبُونَ نزلهم يوم الدين ليس الأمر ينتهي على طعام وحراب بل تعذيب جسدي أيضا لا يستتاق ولا يطاق فتشوى وجوههم وجلودهم بالنار كلما مضجت تلك الجلود بدلوا غيرها فتحبق النار صدورهم حتى تبلغ قلوبهم كما قال الله نعم التي تطلع على الأفئذة أي التي يدخل لثيفها إلى الفؤاد فتوضع أحجار النارية على حلمة تدي أحدهم حتى يخرج الحجر من ظهره ويوضع فوق ظهره حتى يخرج من قدره عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم بشر الكنازين برضاق يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة تجي أحدهم حتى يخرج من ناقض كثفيه ويوضع على ناقض كثفيه حتى يخرج من حلمة تجيه يتزلزل وما ظلمهم الله ضيعوا الصلوات وانغمسوا في المحرمات وتكبروا على أوامر رب الأرض والسماوات فاليوم يجزون عذاب الكون بما كانوا يفتقون ليس لهم مأوى ولا مآل ولا مصير إلا النار تحيط بهم وتأتيهم من كل مكان ظلموا وتكبروا وتجبروا وجادوا الصخر بالواد تناسوا أن ربك لهم بالمرصاد أمرهم الله ألا يركنوا إلى الذين ظلموا فتمسهم النار فأبوا وعاندوا وطغوا في البلاد وأظهروا فيها الفساد فكانت جهنم لهم بالمرصاد Najhan nama kānat mirṣāda lattāgīn fiha barda illa hamīmu كَذَّبُوا يا الله كيف لو أبصرتهم على وجوههم في النار يصحبون يا الله كيف لو سمعت صراخهم وعويلهم وهم لا يسمعون ولا يبصرون يناديهم أصحاب الجنة يناديهم أصحاب الجنة وهم على تلك الحال من الذل والعذاب والهوان فيقولون لهم ما أخبر الله إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين كلما دخلت أمة إلى النار لعنت أختها يتسابون ويتلعنون ويتلاومون وكلهم في العذاب خالدون يشمت بهم الشيطان ويتبرأوا منهم قائلا لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نعم إن الله وعدكم وعدا صادقا فأصيتم وكذبتم والشيطان وعدكم وعدا كاذبا فأجبتم وصدقتم فلن يفعم حينها ندم ولا حسرات. قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحيينا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يقولون ربنا أذلصنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقن. لا يسمع كلامهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يرحمون إنها النار يا عباد الله إنها النار يا عباد الله دار الذل والهوان دار العذاب والخذلان إنها دار السقاء والندامة والبكاء تجري دموعهم في نار تغنم بحارا وأنهار ولا ينفعهم البكاء وهم يصرخون فيها رب ما أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل نريد أن نحافظ على الصلوات نريد أن نشهد الجمعة والجماعات عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت وإنهم لا يبكون الدم يعني ما كان الدموع ولينفعهم الله البكاء النار منزل أهل الكفر كلهم طباقها سبعة مسودة الحفر جهنم ولظام بعدها حطمة ثم السعير وكل الفول في سطري، وبعد ذلك جحيم وحاوية تفوي بهم في كل حرف مستعري، فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقصى من الحجري، لها مقامع للتعذيب مرصدة، لها مقامع للتعذيب مرصدة، كل كسر لديهم غير منجبري سوداء موحشة شحتاء مظلمة. دذماء محرقة دواحة البشري فيها العقارب والحيات قد جمعت كأجلودها البغال الذكر والحموري لها إذا ما غلت زفير يقلبهم ما بين مرتفع منهم ومنحدري سأل الحجاج سعيد بن جبير بلغني أنك لم تضحك بلغني أنك لم تضحك قط قال كيف أضحك كيف أبحك وجهنم قد سعرت والأغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت وقيل لمحمد بن الواسع لما لا تتكئ في المجالس قال إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفا عباد الله عباد الله كثير من الجفال اعتمدوا على رحمة الله وعفه وكرمه فضيعوا أوامره ونواهيه تناسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين أما سمعوا قول الله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فيا إخواني أنجوا أنجو بأنفسكم من النار أنجوا بأنفسكم من النار ووالله إن لم تتداركنا رحمة العزيز الغفار لنكون من, من الخاسرين فاجعل همك وشغلك الشاغل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 أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فإن المتقين فإن المتقين في جنات وعيون وعن النار مبعدون أحبتي إخواني، أما تشفقون من نار جهنم؟ أما تُشبقون من نار جهنم؟ وما فيها من العذاب والانكاس؟ أما تعتبرون بهذه الأحوال؟ أما تحذرون من سلاسلها والأغلال وعجبا والله وعجبا والله لمن يقرع سمعه ذكر السعير وهو بالله من عذابها غير مستجير أفيك جلد على الجحيم والصديد والزمهر أفيك جلد على نار وقودها الناس والحجارة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 لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب الأَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أخبر الله عنهم أنهم كانوا يستهزئون بعباده وأوليائه فقال إن انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين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 سوء معاملة الله ومراقبته فلن يضر الصالحين ضحك أولئك واستهزاؤهم وسخريتهم فلقد قال الله إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون هم الفائزون بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار ويا خسارة المستهزئين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 لشدة ما يلقون من العذاب والنكال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم في أبم من ناري يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أي يخرج منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحرير ويزيد من عذابهم وما هم فيه من النكال تقيع الله لهم وتوبيخه إياهم على مرتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أودت بهم في ذلك المكان فيقول الله لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم نرسل إليكم الرسل وأنزلنا عليكم الكتب وبينا لكم صراطنا المستقيم فما عذرهم وما حجتهم قالوا ربنا غلبت علينا شفوتنا وكننا قوما ضالين أي قد قامت علينا الحجة ولكننا كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها ثم يرفعون أمنيتهم وهم في النار فإن عدنا فإنا ظالمون فإن عدنا فإنا ظالمون أرجعنا إلى الدنيا سنصلي ونصوم ولن نعود إلى ما سلف من الكفر والذنوب والعصيان والجحود فإن عدنا إلى ذلك فنحن ظالمون مستحقون للعقاب فيأتيهم الجواب صارما قويا من رب العالمين طال أخسأ فيها طال أخسأ فيها طال أخسأ فيها ولا تكلمون ولا تكلمون هذا هو الجواب. حين يسألون الخروج من الدار والرجعة إلى هذه الدار اخسأوا فيها أن يمكثوا فيها صاغرين أدل لا مهانين ولا تكلمون لا تعودوا إلى سؤالكم فإنه لا جواب لكم عندي ولا أمل في الخروج فيكون هذا آخر عهدهم بربهم فيكون هذا آخر عهدهم بربهم لهم بعدها إلا السفير والشهيق في السعير فلما آيسوا من الخروج يطلبون مطلبا آخر يطلبون الموت يتمنون الفناء فلا يفنون ولا يموتون ولأنه لا سبيل للكلام مع ربهم يكلمون مالك الخازن النار يا مالك يا مالك لقد نضجت من الجلود يا مالك لقد تقطعت من الكبود يا مالك الموت خير من الوجود قال الله مخبرا عنهم وعن أمنيتهم الأخيرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربهم يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فيأتيهم الجواب بعد عشرات من السنين قال إنكم ماكتون أي لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها ثم بين الله سبب شقوتهم وهوانهم وهو للحق ومعاندتهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون ولينا لكم الحق ووضحناه وفسرناه ونا كلكم كنتم للحق كارهون وعنه مائلون فلا خروج ولا موت بل خلود في العذاب المهين فخابوا وخسروا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار جيء بالموت على صورة كبش أقرن أملح بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة تعرفون هذا فيسرئبون فينظرون يقولون نعم نعرفه هذا الموت ثم ينادى بأهل النار يا أهل النار تعرفون هذا فيسرئبون فينظرون ويقولون نعم نعرفه إنه الموت قال فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة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 لكفور وقم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا نعمل غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ليتذكر فيه من تذكر من تذكر وجاكم الذي فذوقوا فذوقوا فما الظالمين من نصير فيا ويل من هذه الدار داره ألا إنها نار وقودها الناس والحجارة ألا فليستحي العبد من ربه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 وأحمق الناس مسيء آمن قال عبد الرحمن الأسد. قلت لسعيد بن عبد العزيز ما هذا البكاء ما هذا البكاء الذي يعرض لك في صلاتك قال يا ابن أخي وما سؤالك عن ذلك قلت يا عم لعل الله أن ينفعني بذلك قال ما صليت صلاة إلا تمثلكي جهنم أمامي ما صليت صلاة إلا تمثلكي جهنم أمامي اتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى فإن عتقادنا على النار لا تقوى اتق الله حق التقوى فإن عتقادنا على النار لا تقوى يا من أمات وأحيا وأقصى وأدنى وأسعد وأشقا وأظل وهدى وأفقر وأغنى وأبلا وعافى وأضحك وأبكى وقدر وقضى يا من لا يقصد إلا بابك ولا يتوجه إلا لجنابك أنت العلي العظيم الذي لا حول ولا قوة لنا إلا بك من نقصد وأنت المقصود وإلى من نتوجه وأنت الحي الموجود ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود ومن ذا الذي يسأل وأنت الرب المعبود يا من لا ملجأ منه إلا إليه يا من يجير ولا يجار عليه أمرت ونهيت وحكمت وقضيت فلا راد لفضلك ولا معقب لحكمك تحيا قلوب العارفين بذكركم والجاهلون قلوبهم أموات وقع النداء ألست بربكم قلنا بلى وأجابت الذرات يا الله يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام أنت الله أنت الرحمن الرحيم خلقتنا رحمة من غير حاجة لنا وارزقتنا وكفيتنا وأعوتنا وتكفلت بأرزاقنا وآجالنا مننا وكرما منك اللهم فأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين لا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا مفتونين نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلنا والمسلمين من النار يا عزيز يا غفار اللهم أجن من النار اللهم أجن من النار اللهم أجن من, من النار يا حي يا قيوم برحمةك نستغفر ونذكركم بأن جميع الفقوق محفوظة الراعي الإلكتروني مجمع التسجيلات على الإنترنت نا فينا إلى عالم الشريط الإسلامي www.mojem.net من إضاءتنا. أتعرف كيف كانت بداية؟ سندخل الجنة فرضا أو عرضا. سندخل الجنة فرضاً أو عرضاً. <تصفيق> وَبِقَوْلِكُمْ رَجَّ الْأَرْضُ رَجَّ هم أربعة أحداثها طويلة يقول فلما دخلت غرفتها وجدت رجلا يزني بها لا تزني والله سيزنى ولو بجدار بي في نفسي نود رية مدى سنين الآتية تذكرا فضيحة مفجعة وكاويا وسبورا وخسارا وويلا وهلاك <تصفيق> لماذا يا أمي لم تحربي من الموت كان يقول لي أنت مثل محمد العليس وإذا بالتلفون يتصل عليه الساعة يمكن عشر الصباح كل نفس. الميت اذا مات يبدا وفجاه اتى هادم اللذات فاخذك مني استرنا ستر الله عليك مثل البروج الخالية والتوبة التوبة قبل الموت والإنابة الإنابة قبل الفعو والندم الندم قبل أن تعض أصابع الندم وتبكي بدل الدمع دمي والله تواب غفور نعم للخطايا الرابية حتى ولو كانت كبارا كالجبال الراشية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 خالد الغاندي. الحمد لله. وترقب الاستارة القرآنية الثالث من سلسلة روائع خطاب القرآنية. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة رائت خطاب للإنتاج والتوزيع. هاتف صفر واحد أربعة ثلاث ثلاثة ستة صفر صفر. أو جوال صفر خمسة, خمسة خمسة خمسة واحد واحد ثمانية خمسة سبع ثلاثة صندوق بريد واحد خمسة صفر واحد خمسة خمسة أرياض واحد واحد سبع أربع سبع وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج شمس الدين أبو أنس وهذه تحية عطرة من محدثكم عبد الله نجاشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.